يا, يا مالك الملك أنت المستقر من ذلك لا إذن بالبابنا أنت المستجاب به أنت المستجاب به من ظلّن مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجوة راض بما أنت ترضى، ومتخذ إليك منك طريقا من عطاء.